والذين يؤمنون بِمَا أنزل إليك وَمَا أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المطلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 يَقُولُ بِهِمْ مَرْضُوا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا نُقِلَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا إلى قَالُوا إِلَى شَيْطَانٍ هُم قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مستهزئون. اللهَّهُ يَسَْهزئُ بهِهِم وَيمُدُّم فيِي طُغِييانٍْ يعمَهُ أُلائِكَ الذي نَشْتَرَعُ الضَلانَةَ بِهدَا فَمَا رَبِحَجارَةُم فَمَا رَبِحَجارَةُهمم وَمَا كانَوا محُتَدم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 وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والعجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلماَا مزقُ مِنْهَا م من تَمَِ الرزقَ قالَاوا هذا الذي رزِقنا مِنْقابلَ وَتُ بهِهِ متَشابِهَا وَلَهُم فِيهَا أأَزْواجُ طَهَرَةٌ وَهُم فِيهَا قالدُون.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 يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد مِن من بعد ميثاقه ويقطعون, ويقطعون ما أَمَرَ الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فِيهَا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني باسماء هؤلاء فقال ان ابئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين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 فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم وايا يرهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به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 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ ۖ فَتُقْتَلُوا أَمْ تَأْكُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ ۖ غَيْرُكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ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 وَلَقد عَتُمَّ لِنَعتَدَوْ مِكُم في السذةِ فَقُلنالَهم فَقُلنا لَهم, فقلنا لهم كُ قَدَةً خاسئين فَجعَناه نَكلَّم بَي يَديهَا وَنَا خلَلفَهاَا وَماَا خَقَ وَمَوعِرَاتَ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 قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْتَنْحِرُ مُسَلَّمَةٌ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَدَبِّتْهَا وَمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ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 ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُّوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِعِندِ رَبِّكُمْ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 قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَا يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ على اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ هَأُولَاءِ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا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 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن لا مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثُمَّ انْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ من مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ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 دَنَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمُ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا اللعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله ضغيا ان الله ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لَهُم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكبرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء مِن من قبل إن كنتم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 ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال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 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا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 يرى نبي من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ماله في الاخره من خلاق ولا باس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبتهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 هَٰذِ مَا تَعْمَلُونَ بِقَصِيرَ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا من كان هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إن كنتم صادقين بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم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 وإذا قضى أمرا فإننا يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُهُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ لو عهد الظالمين واذ جعل البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن من آمن, من آمن, من من آمن منهم بالله يوم من آخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اقره الى عذابنا نار وبئس المصير واذا رفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رَبَّنَا وَابْعَثْ فيهم رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي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 به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم صبرة الله ومن أحسن من الله صبرة ونحن له عابدون قل نحجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لَهُ مخلصون أَمْ تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أغلم ممن كتم شهاد تَنعاده من الله وما الله بغافل عما تعملون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 الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 الذين إذا أصابتهم مصيبتهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمرة شعائر الله اَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّعَ بِهِ مَا تَرَكَ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ وَالْهُدَى مِن نَّعْمِهِ بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَيَهْدِيَهُمُ النَّعِيمُ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَا هُمْ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 والفلك التي تجري في البحر بما ينقر الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دادة وتصريف الرياح وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَخِفُّ بِالدِّينِ وَمَن الله الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ فَتُرْكِبُهُ النَّارُ وَمَن يُؤْمِنْ وَيَعملْ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبروا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأستاب وَقَالَ الْمُذِينُ رَجَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تستبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بطل عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم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 ليسسَ الذِوىعَ تُولوجُهَكُمْ قِبلَلَ الْ المَشرةِ والمَغُربِ وَلَك الْ البِغْوَمَ آمًا وَلاِ الْ البِغْوَمًا آمَنَ بِاللههِ وَالْيَوْمِآافِرِ وَْمَلائكَةِ والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموخون بعهدهم إذا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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون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 سلعا لهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا وتدلوا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم يسألونك عن الأهلة قل يُتْلَى لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الذُّرْوُ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتمة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين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 فإذا أمنتم فمن تمتع للعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك أشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام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 وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام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 ألا إن نصر الله قريب يسألونك ما لا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما مِن من خير فإن الله به عليم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 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العافو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة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 وَيُدَبِّرُ أَمْرَهُمْ إِنَّ النَّاسَ عَن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 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 وَلَا يحِلُّ لَكُمْ آ تَأخُذ مِماا آتَيتُمهُ شَيْئًا إللاا أَ يَخَافَ إللاا أَنْي يَخَافَ أََّا يقمَا حُدودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا, فلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ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 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 وَإذا قَقُتُم إِساء فَبَلَغْنَا جَلَهُ النَّفَل تَعْضُلُهُ الن أيَن كِحْنَ أَزْواجَهُم فَلَا تَعْضُلهُ النَّأًَا كِحْنَ أَزْواجَهَُّ إِذَا تَض غَيْنَهُم بِالمَعْرُوف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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإ قَقتُمهَُّ مِ قَل آكَمَّوهَّ وَقد فرََبْتُمْ لَ النَّفَضَ وَقد فرََبْتُمْ لَ النَّفَضَةً فَنِصُْمَا فَبْتُم إِلا أن يعفون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 فإن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذَكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تمركا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال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 قال الذيذينَ يَوّونَ أَهُم لَا قُللهَّهِ كَمّ فِيئة قَليلَ كَمِّ فِيئَة قَليلَةِ ملَابَد فِيأَتَ كَذِرَةً بإِذنِ الَّ واللَّهُ ولما بعزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صَبْرًا وثبت أقدامنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله وإن ناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد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 قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وَأُرِئِلَ الْعِظَامَ كَيْفَ نُشِزُّهَا ثُمَّ نَرْكُسُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أن اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَادٍ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمسَلُ ال الذيِينَ يهُم فقُونَ أَمولَهُ مذَتِ غ أَمَرباتِ اللهِ وَتَسبتَم مِن أنفسهم كمثل جنة.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 وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خَيْرًا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إن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 وماَا تُم فِقُ مِ خَيْرٍ فَلأَفُسكُم وَماَا تُم فقُونَ إَّتِ غ أَجههِ الله وَماَا تُم فِقُ مِ خَيْر وَفَإِلَكُم وَنتُم لا تُلَون للِْلفُقَر إَِّنَ أُحسِروا فيِي سَبين الناهِ لا يَسقَطحونَضَبًا في الأرض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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يهاب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل الي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيا فهن او ضعيفا او لا يستطيع ان يمن له او لا يستطيع ان يمن له فلنقم للولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء من ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا إلا أن تكون تجارا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 ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم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 اننا رسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون كل امن بالله كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا